122-له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 123-وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى 124-الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 126-وهل أتاك حديث موسى 127-إذ رأى نارا فقال لأهله انكثوا إني آنست نارا 128-لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى 129-فلما يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوام وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فاعبدني واقم الصلاه لذكري 121-إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى 122-فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى 123-وما تلك بيمينك يا موسى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 وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 كَمَا يُوحى أَن قُذِفَ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفَ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ على عيني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 ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي, واصطنعتك لنفسي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 وقال لا تخافا ان لي معكما اسمع وارى فَأْتِ يَا هُفُولا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَرِيءَ إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهدى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 121-قال علمها عند ربي في كتاب لا يَضِلُّ ربي وَلَا ينساه 122-الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 123-وأنزل من السماء ماء فَأخْرَرجناَا بِهِ أَزْواجَم مِ نَّبات شَتَّام كُلُ وَرع أنعَامَكُمْ إ إن فيِي ذَكَ لآيات لِؤُلّهام مِنْهَا خَلَقُناَاكُمْ وَفيِيهَا نُعيدكُمْ وَمنِنْهَا نُخِجكُمْ تَارَةً أُخْرى وَلَقدَدَ أَرَينَاهُ آياتنَا كللهاَا فَكَذذَّبَ وَأَب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 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ وَيْلَتُكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى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 122-إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 123-قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 124-فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح سجدا 122-آمنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا 122-قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض 124-إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 125-إنا آمنا بربنا ليغفر لنا, ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى 127-إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم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 وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركون ولا تخشام فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِينِ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنقَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ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 129-قالوا مالوما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا اوزارا ولكننا هملنا اوزارا من زينه القوم فقدسناها فقدسناها فكذلك القسامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار قالَاوا هذا إِلَكُمْ وَإِلَهُ سَافَنَسِي أَفَلَا يَرَوونَ أَلَّا يَوْجِرُ إلَيْهِمْ قَوْلَ وَلَا يَمِكُ لَهُم ضَروَو وَل نَفع وَلَ قَدِ قَالَ لَهُم هَارون مِنْ قَبِل يَا قَوْ إِ مَا فُتُِ بِ وَإِنَّ رَبَّكُم الروحمَانُ فَتَّبِرون 124-قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 125-قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري 126-قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت بي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس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 انما الهكم الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو وسع كل شيء علما انما الهكم الله الذي لا اله الا هو لا 124-كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 125-من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 126-من أعرض عنه 111-والخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا 112-يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 113-يتخافتون بينهم إن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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وَخَشعة الأصواتُ لوحْمانِ فَلاَا تَسمَعُ إِلَّا همَمسَاب يَومَئِذِ اللا تَمْ فَعُ الشَّفَاعةُ إلاا مَنْ أَذِنَ لَ وَحمان إِللاا مَنْ أَذِنَ لَ الرحْم وَرضِييَ لَ قَولاام يعلم مَا بَين أيديهِم وَماَا خَفَهُم وَل يُحقونَ بهِِمام وَعَنَتِ الوجوه للحي قيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هضمًا وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل أي يُقضى إليك وحيه وقرّب بصدري علما وقرّب بصدري علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما 141-وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس أبام فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 119-فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 110-إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا 111 لا تضمأ فيها ولا تضحى 112-فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم 113-قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبقا منها جميعا بعضكم لبعض عدوه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 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 125-قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها, فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 126-وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه وارزق ردك خير وابقا 129-وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية مبينة بّ أَلَ تَأتِهِ بَيَةُ مَا في الصُحُ فيِي الأُول وَلَأَ أَهلَكناهُ بعَذاَابِّ قَدِه لَقالوا لَقالوا رَبّنَا لَلا رسَلتَ إلين رَسُولًا فَنَتَّ بِآياتِك فَنَتَّ بِ آياتكَ منِن قَِرِأََّذِ الله 129-قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى